بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد فقد كتبت رسالة على نفبة الذكر وعلى شرح نزعة النظر اسمها اجتناية كمر في مصطلحها الأثر وهذه وضعتها قبل ستين سنة لطلاب أحد المعاهد العلمية وطبعت في عام وثمانين يعني مضى على طبعتها ستون سنة وهي على طريقة السؤال والجواب وهي مبنية على نزهة النظر ونقبة الفكرة وأرى من المناسب أننا نقرأ يعني بعدما نقرأ في نقوة الفكر نقرأ ما كتبناه وهي مبرية على السؤال والجواب مبرية على السوال والجواب فيكون في ذلك يعني تأكيد يعني للدرس الذي يكون قبل ذلك فنقرأ الشيء الذي قرأناه أو الذي مر علينا في الدرس السابق فيما يتعلق بالنخبة فنقرأ ما يماثل ذلك وما يقابل ذلك من هذا الكتاب ونعلق عليه وننبه على بعض الأشياء التي تحتاج إلى توضيح بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وهذا الكتاب موجود ضمن المجموعه في المجلد الثالث ضمن المجموعة في المجلد الثالث مطبوع ضمن المجموع الذي طبع وهو في المجلد الثالث هذه الرسالة نعم وهذه الرسالة هي أول ما كتبته أول ما كتبته وهو وهو أول كتبه التي كتبتها وهو وقد طبع يعني مضى على طباعته هذه ستون سنة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلت تقر تقرأ الـ بس الـ من أول الذي فيه التعريف المقدمة تأكيراتها تعريف علم المصطلح قلت حفظكم الله تعالى المقدمة علم مصطلح الحديث تعريفه هو علم يبحث عن أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف ورفع ووقف وقطع وعلو ونزول وغير ذلك يعني علم يبحث عن أحوال السند والمتن السند والمتن لأن الحديث أو كتب الحديث المسندة مشتملة على السند والمتن وبعضها يعني يكون اختصر وترك الاسناد يحذف الاسناد وجاء المتن وذكر فيه المتن مثل يعني مثل منتقى الاخبار الذي يعني وكذلك مثل بلوغ المرام يعني المحلوبه في سيوتا بالمتون دون الاسانيد يوتا بالمتون دون الاسانيد ف يعني في فهناك كتب فيها أسانيد ومتون وهي كتب ستة والأسنيد والمعاجم وغيرها من التي فيها الأسند من رواتها إلى نهاية السند فهذه هي التي يعني مدار البحث المصطلح الأسناد والمتن أحوال السند والمتن من صحة وحسن يعني أن الحديث يكون صحيحا أو حسنا وهذه من صفات المتون لان المتن هو لا يقال صحيح ويقال فيه حسن من صحه وحسن وضعف وضعف يكون حديث ضعيف يقول هذا حديث صحيح هذا حديث حسن هذا حديث ضعيف هذه من صفات المتن اول هذه تراب إلى المتن وليست الاسناد نعم ورفع ووقف وقطع ورفع ووقف وقطعا هذا ايضا من المتن لأن الحديث المرفوع هو الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المرفوع والموقوف الذي ينتهي إلى الصحابه والمقطوع الذي ينتهي إلى التابعين أو من دونهم فإذا جاء سن الحديث الأول ثم وقف عند تابعي أو تابع تابعي أو من دونه يقال مقطوع وهذا غير منقطع لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد المقطوع من صفات المتن وليس من يتعلق بالإسناد وأما المنقطع فهو الذي يتعلق بالإسناد يعني حذف يعني ليس متصلا يعني فيه يعني الراوي يروي عما لا عما زمانه أو بينه وبين زمن شيء دجال منقطع فإذا هناك فرق بين المقطوع بين المقطوع والمنقطع لأن المقطوع من صفات النتن، وهو الذي ينتهي إسناده إلى التابع أو من دونه والمنقطع هو الحذف الذي يكون في الإسناد يعني بحيث يروي الراوي أو يعني يكون الراوي يعني روايته عن من لم يدركه يعني بلقف عن أو قال أو ما إلى ذلك ففيه سقوط يعني في السنة في هذا هو المنقطع يعني هنا يعني عندنا من صحة وحسن وضعف ورفع ووقف وقطع هذه من صفات المتهم هنا وعلو ونزول وعلو ونزول هذه من صفات هذه من صفات الأسانين العالي هو الذي قل رجاله قل الرجال فيه بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مثل الثلاثيات عند الإمام البخاري وعند يعني عند عند وعند الترمذي حديث واحد وكذلك المسند يعني أكثر من ثلاثمائة حديث كلها يعني اسنادها مكون من ثلاثة والنزول أن يكون كثرة عدد الرواة. بأن يكون مثلا في طبقة التابعين ثلاثة مثلا يروي بعضهم عن بعض وهذا مثل أول حديث من صعير بخاري الذي فيه أن يحيى من صعيد الأنصاري ومحمد إبراهيم التيمي وعنقمه وقاص ليفي هؤلاء ثلاثة تابعون وكلهم جاءوا في سند واحد أما, أما الثلاثيات صحابي وتابعي وتابع تابع صحابي وتابع يتابع تابع اما هذا يكون فيه التابعين مثلا يكون فيهم ثلاثه كما في هذا الحديث يحيى بن سعيد الانصاري من صغار التابعين ومحمد بن ابراهيم التيمي من اوساط التابعين والعقب ابو الذي الليثي هذا من كبار التابعين فجمع ثلاثه ولهذا يحصل النزول النزول في الاسناد بان يكثر, يكثر يعني الوسائط بين, الراوي بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعلو والنزول يعني العلو في الاسناد هو قلة الرجال في الاسناد والنزول يعني كثرة الرجال في الاسناد هذه منصفات الاسناد ولس منصفات المتن نعم وغير ذلك وغير ذلك يعني من الأمور التي هي منصفات المتن ومنصفات الاسناد نعم موضوعه الراوي والمروي من حيث القبول والرد هذا موضوع هذا موضوع المصطلح الراوي والمروي من حيث القبول والرد يعني القبول الراوي كونه يصير محتاج به وغير محتج به يعني كونه يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه يعول على حديثه لا يقوى الحديث يعني اذا الراوي يعني هو موضوع المصطلح وكذلك المتن الذي هو المروي من علوم عن المصطلح يعني, ف... يعني من حيث القبول والرد فالراوي يقبل حديثه أو يرد حديثه والحديث والمتن يقبل أو يرد يعني بأن يكون حديث صحيح بأن حديث صحيح وحسن فيكون مقبولا أو ضعيف فيكون مردودا يعني لا يعول عليه يعني يعول على فيما يتعلق بالراوي ان يكون حديثه حسنا ان يكون يعني ثقه او صادقا فيقبل الحديث او يكون ضعيفا لا يحتج به او ضعيفا لا يحتج بحديثه فاذا يرجع الى السند إلى السند الى الراوي والى المروي الى الراوي والمروي, والمروي يكون حديثا صحيحا ويكون حديث حسنا ويكون حديثا ضعيفا نعم فائدته معرفة ما يقبل ويرد من ذلك يعني هذه الفائدة والثمرة لدراسة المصطلح وهي الوصول إلى معرفة ما يقبل وما يرد يعني ما يعول عليه من الحديث وما لا يعول عليه من الحديث وكذلك من يعتمد عليه من الرجال ومن لا يعتمد عليه من الرجال وكما ذكرت يعني في الدرس الماضي أن الرجل الواحد عندما يأتي بترجمته، مثلا في تهذيب التهذيب، قال في فلان كذا، وقال في فلان كذا، وقال في فلان كذا، وقال في فلان كذا، جرح وتعديلا يعني فيهم من يجرح وفيهم من ما ما ما ما يعدل، فينقذ في ذهن الذي يقرأ الكتاب تهذيب التهذيب، ما هي النتيجة التي يوصل يتوصل إليها بعد, هذا بعد هذه الأقوال؟ الجواب موجود في تقريب التهذيب. الجواب موجود في تقريب التهذيب يعني الانسان يعني عندما يرى ما قيل يعني في الراوي من من قدح ومدح وثناء وتعديل ويعني يعني ااا النتيجه اللي انتهى اليها الحافظ بن حجر هي موجوده في تقريب التهذيب موجودة في تقريب التهذيب وتقريب التهذيب هذا يعني من فوائده انه مبني على الطبقات طبقات الرواة يعني يذكر الطبقه والطبقه هذه مهمة في علم الرجال وعلم المصطلح لان الانسان اذا ما يعرف الطبقات يجعل المتقدم متاخر ومتاخر متقدم لكن اذا تصور الاسانيد وقال ان هذا في اعلى الاسناد وهذا في وسط الاسناد وهذا في أول الاسناد يعني لا يلتبس عليه الأمر؟ لا يلتبس يعني عليه الأمر بخلاف الإنسان الذي يعني ما يكون عنده دراية قد يأتي الرجل وهو من شيوخ البخاري يظن تابع وقد يأتي شخص مثلاً في تابع يظن انه من شيوخ البخاري فمعرفة يعني الطبقات هذه مهمة والحافظ بن حجر رحمه الله معني بهذا معني بهذا ويعني ولا, ولا يذكر شيئا من من الشيوخ والتلاميذ ما يذكر شيئا من الشيوخ والتلاميذ مهمة أنه يذكر اسم الرجل وما يعني وما يبينه ويذكر يعني حكم حكم الحكم عليه ويذكر يعني وفاته يعني ويذكر وفاته ومدة عمره وما إلى ذلك فهذه يعني فائدة كبيرة يعني عند ابن حجر في التقريب. أما يعني خلاصة تذهيب الكمال للحجرة دي، يعني له فائدة يعني لا توجد عند الحافظة في حجر، لا توجد عند الحافظ في التقريب. هو من طريقة أن يذكر راوي أو راويين من الشيوخ التلاميذ، يذكر راويين يعني تلميذين أو شيخين للراوي ثم يعني. يذكر بعد ذلك إذا كان مقل من الحديث قال له فرد حديث له في البخاري فرد حديث له في كذا فرد حديث وإذا كان الصحابي إذا ج ذكر الصحابي فهذه فائده جليلة عنده وهي انه يذكر عند الصحابي عدد ما له من الحديث في الكتب الستة عدد ما له من الحديث في الكتب الستة ويذكر منفرد عدد منفرد بالبخاري وعدد منفرد به مسلم منها وهذه فائدة توجد في الخلاصة في خلاصة تذهيب الكمال تذهيب الكمال للمزي تذهيب الكمال للذهب لأنه تذهيب لكتاب المزي لتهريب تهريب فهو في طبقة تهريب التهريب من حجر له تذهيب التذهيب في طبقة تهذيب التهذيب والتقريب في طبقة الخلاصة الخلاصة في تذهيب الكمال وهذه فائدة توجد في, في الخلاصة ولا توجد في التهليف أن عدد ما لكل راوي من الاحاديث ومن به البخاري اتفق عليه البخاري مسلم منها ومن به البخاري عن مسلم عدد من به البخاري عن مسلم وعدد من فرد به مسلم عن عن, عن عن البخاري فإذا يعني فائده ثمره الاسناد او ثمره او فائده علم الحديث المصطلح معرفه ما يقبل وما يرد من الحديث نعم اسمه علم مصطلح الحديث ويسمى أيضا علوم الحديث وأصول الحديث وعلم دراية الحديث أو علم الحديث دراية يعني هذه خمسة تأسمة لهذا العلم مصطلح الحديث وأصول الحديث فيما يقول أصول الفقه وأصول التفسير وعلوم الحديث أيضا وهذا الذي يعني سمى به ابن الصلاح كتابه في المصطلح علوم الحديث علوم الحديث لابن الصلاح وعلم الحديث دراية أو علم دراية الحديث وكلمة الدراية هذه يعني ما أنها يتعلق بالمصطلح وأما الرواية يعني للأسانيد والمتون حدثنا فلان قال حدنا فلان مثل صحيح مسلم صحيح البخاري كذا علم الحديث رواية هذه رواية تذكر الأسانيد والمتون وأما هذا الكلام على الأسانيد ومعرفة ما يقبل من الرواة وما لا يقبل ومن يعول على الحديث ومن لا يعول وكذلك الحديث ما يقبل منها وما يرد ما يحتج به وما لا يحتج به حكمه الوجوب العيني عند الانفراد والكفائي عند التعدد الوجوب العيني عند الانفراد يعني حيث ما يكون فيه إلا شخص واحد فإنه يعني يتعين عليه يعرف هذا العلم يعني حتى يعني يرجع إليه في ذلك وإذا كان المشتغلين بالعلم كثيرون ف يعني لا يلزمهم جميعا أن يكونوا على علم بهذا العلم وإنما يعني ما يحصل به الكثاية فهو يعني يعني عند الانفراج يكون عينيا وعند التعدد يكون كفائيا نعم الخبر السؤال عرف الخبر لغة واصطلاحا وما الفرق بينه وبين الحديث الجواب الخبر لغة يطلق على ما هو أعم من النبأ فيشمل الأخبار الجليلة والأخبار التافهة بخلاف النبأ فإنه خاص بما له خطب وشأن من الأخبار والخبر مأخوذ من الخبار وهي الأرض وهي الأرض الرخوة لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه الخبر والنبا يعني أن النبا يعني يعني يتميز عن النبأ بأنه يطلق على الأخبار الجليلة وأما الخبر فانه يطلق على الجليل وغير الجليل فبينهما عموم, يعني بينها بي بينهما عموم وخصوص يعني فالنبا يعني كل نبا خبر وليس كل خبر نبا لأن النبا خاص بالأمور الجليلة ولهذا قال كأفطرا عما يتساءلون عن النبا العظيم وصف بأنه عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه أعلمون نبأ وصف بأنه عظيم فالنبأ يعني يطلق على ما له شأن وما له خطب وأما الخبر يطلق على عليه وعلى غيره على ما كان له شأن وما لا شأن له فبينهما عموم وخصوص مطلق يعني يتفقان يعني في في كون كل منهما يعني فيه يعني فيه لفاده في الخبر ولكن يتميز الخبر الخبر بانه يطلق على الجليل والتافه وهذا ما يطلق الا على الجليل فقط الذي هو الذي هو النبأ النبأ اخص من الخبر ولهذا يقال كل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ لأن الخبر يعني يجي أطلق على الجليل والتافه وهذاين مطلق على الجليل فقط الذي هو النبأ نعم هو إشبعنا؟ قلتم الخبر لغة يطلق على ما هو أعم من النبأ فيشمل الأخبار الجليلة والأخبار التافية نعم. بخلاف النبأ فإنه خاص بما له خطب وشأن من الأخبار نعم. والخبر مأخوذ من الخبار وهي الأرض الرقوة لأن الخبر يثير الفائدة. كما أن الأرض الخبار تثير الغبار اذا يعني, طرعا يعني الخبر يعني ماخوذ من الخبار والخبار هي الأرض الرخوة والخبر يثير الفائدة في, في, في, في نفس الإنسان يثير الفائدة كما أن الأرض الرخوة إذا وطعها حافر الفرس أو يعني أي يعني هذا فانها ينبعث منها الغبار ينبعث يعني منها الغبار يعني ف يعني فال... ف يعني الخبر يعني يثمر الفائدة ويعني إذا من الفائدة النفس وهذا إذا قرعت قرأه حارس الفرس فإنه يثر الغبار. نعم. وفي الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي هذا هو التعريف, هذا التعريف الحديث لأن فيه مصطلح حديث تعريف معرفة أحوال الاستند والمتن من حيث القبول من حيث العلو والنزول وما إلى ذلك وأما الحديث المتن الذي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي هذا هو الحديث حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ويقال له الخبر لكن الحديث يعني اخص يعني من من من, من, من من من الخبر لان الحديث يعني يطلق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والخبر يطلق على حديث الرسول وعلى غيره ولهذا يقال الاخبار يعني يدخل فيها يعني الـ الـ الـ الـ المرفوعات والموقوفات كلها يقالها يعني أخبار لكن الحديث خاص بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والفرق بينه وبين الحديث قيل انهما مترادفان وأن كل منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر وقيل بتغايرهما وأن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فالخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني هذه أقوالا ثلاثة يعني الخبر مرادف للحديث يعني معناه ما, فرق ما في فرق كلمة مرادف لهذه يعني مثل قام وقام ووقف. وجلس وقعد هذه مترادفات يعني لا فرق بينهما ولو جاء عطف فانه يكون يعني من قبيل عطف الشيء على مثله مثل ألفا قولها كذبا ومينا لان الكذب هو المين يعني فعطف يعني مثيل على مثيل فهو فهما مترادفان عطف احدهما علاقة فاذا الحديث والخبر قيل انهما هم متردفان وأنه لا فرق بينهما وقيل إن بينهما فرق وهو ان الخبر الحديث يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره والقول الثالث أن الخبر عم من خصوص مطلق يعني بينهما عم من خصوص مطلق فالحديث يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره نعم. وعلى هذا فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا يعني على هذا القول الأخير الذي بينههم عموما Pinkасть of فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا لأن الخبر يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره نعم. أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله. السؤال كم أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله وما هي وما وجه الحصر فيها الجواب أقسام الخبر بهذا الاعتبار أربعة وهي المتواتر والمشهور والعزيز والغريب ووجه الحصر في هذه الأربعة وأن الخبر إما أن يكون له طرق كثيرة بلا حصر أو مع حصرها بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتف والثالي المشهور والثالث العزيز والرابع الغريب يعني هذا الوصول الحديث أو الوصول إلى المحدثين وإلى المؤلفين يعني يعني يعني أن يكون يعني له طرق كثيرة لا تنحصر أو تنحصر ولكنها كثيرة جدا يعني بحيث الإنسان إذا يعني ذكر جملة كبيرة منها فيه مجال يعني يحصل زياده وذلك لكثرة الطرق وكثرة الصحابة الذين رووه ومعلوم أن أن الحديث نتبدأ من الصحابة والحديث يعتبر باعتبار الصحابي فإذا كثر الصحابة وكثر وكل صحابي يروي عنه فهذه تعتبر طرق, طرق كثيرة يعني وليس معنى ذلك أنها إذا حصرت بالعشرين يقال هذا مشهور بل هذا متواتر بل هذا متواتر. لكن يعني ال... يكون يعني يبلغ هذا المبلغ ولهذا العلماء يعني اختلفوا منهم من قال إن المتواتر يكون كذا وعدده كذا وأنه يص... يبدأ, بكذا يبدأ من كذا يعني يذكرون البداية لكن معلوم أن أنه إذا بلغ مثلا عشرين أو بلغ خمسة عشر أو ما إلى ذلك هذا لا شك إنه متواتر لأن هذه الطرق الكثيرة التي جاءت يعني كلها على عدد من الصحابة يعني عشر صحابي او عشرين صحابي ثم تسلسل الاسناد هذا هذا متواتر واذا كان يعني محصورا ولكنه ثلاثه فما فوق يعني قريب منه هذا قاله مشهور يقال له يعني مشهور ويعني واذا كان عن طريق اثنين فقط صحابيين ثم ينزل اما يعني اثنين, اثنين اثنين الى الاخر او اثنين ولكنه تسع بعد ذلك هذا قال عزيز واذا كان جاء من طريق واحد يعني من الصحابي ثم التابع ثم يعني كثر بعد ذلك في بأعلى الاسناد اذا كان فردا لم يجي من طريق واحد فهذا يقال يعني اما اما مشهور واما عزيز واما غريب وهي التي يقال لها احد لأن الحديث ينقسم إلى متواتر واحد فالمتواتر يعني يقسم والأحد قسم والأحد يدخل تحته ثلاث اشياء المشهور والعزيز والغريب نعم المتواتر السؤال عرف المتواتر واذكر شروطه وما نوع العلم الذي يفيده ومثله الجواب المتواتر اصطلاحا هو ما رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن جماعة كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس وشروطه أربعة الأول أن يرويه جمع كثير بلا حصر الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب الثالث أن يكون رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء الرابع أن يكون انتهاؤه مستندا إلى الحس من مشاهدة أو سماع والمتواتر يفيد العلم اليقيني ومثال المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحديث المرء مع من أحب المتواتر تعريفه هو يعني الحديث هو الحديث الذي يعني يرويه يعني عادة كبير يعني ليس لهم حص ليس محصورين يعني تحيل العادة تواطئهم وتوفقهم على الكذب أولا يكونوا كثيرين يعني غير منحصرين وثاني أن تحيل العادة تواطئهم وتوفقهم على الكذب التواطئ والتوافق يعني هذه بينهما فرق ليس مترادفين فإن التواطؤ انهم يتفقون على الكذب كلهم متفقين اجتمعوا واتفقوا على ان يكذبوا لكن التوافق ما تواطؤوا ولكن كل كذب من جهتي نفسه وصارت النتيجه ان تلاقوا أنهم انه حصل منهم الكذب فالتواطؤ اتفاق بينهم على ان يكذبوا والتوافق كل كذب من جهته ولا عن الثاني والنهاية أنهم صاروا أنهم توافقوا على الكذب فإذا عطف التوافق على التواطؤ يعني عطف مغايره وليس يعني عطف يعني مثيل على مثيل فتوافق اتفاق اشتفقوا بينهم تواطئوا عليه وأما هذا حصل اتفاقا من غير قصد ما ك... كلهم كذب من جهة نفسه والنتيجة أنهم صاروا اتفقوا عليه اتفاقا يعني ليس معنى ذلك انهم مثل الأول فواطعوا يعني هذا على, ح... على هذا على سبيل الاتفاق على الكذب وهذا ما اتفقوا على الكذب ولكن كل كذب من جهة نفسه وصارت النتيجة أنهم تلاقوا على أنهم صار حديثهم كذبا تحيل العادة تواطؤهم وتوافق مع الكذب هذا الشط الثاني وأن يكون في جميع الاسناد كذلك ما هو يعني يقل في تكون أب... قليل في, أب... في بعض الاسناد ويكثر بعض الاسناد من أول سند إلى آخره وأن يكون منتهى الحس من مشاهدة وسمع فإن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذه المش هذه هو الحس المحسوس يعني رؤية بالعين أو سمعاً بالأذن بأن ينتهي الحس من مشاهدة أو سماع هذه شروط المتواتر الأربعة أن يرويه عدد كبير بلا حصر وان تحيل العادة وتواهم وتواثمها الكذب وأن يكون ذلك في جميع الاسناد وأن يكون منتهى الاسناد مبهيا أو منتهيا إلى محسوس من مشاهدة, من مشاهدة أو سماع وهو يفيد العلم يفيد العلم واليقين وأن هذا يقطع به مقطع به لا يتردد فيه ولا يحتاج إلى بحث لأنه يعني بخلاف النظر الذي سيأتي لأنه ما يكون على طريق البحث والنظر لمن عنده أهلية النظر لمن عنده أهلية النظر وأما هذا يعني يضطر إلى التصديق به وأنه يعني لا لا يشك فيه. ولا يتوقف في, في التصديق به ف ومن أمثلته من أمثلة حديث ما كذب عليه متعامل فمتعفلته وما قده من النار لأن هذا الحديث متواتر وهذا أشهر حديث يذكر في المتواتر ومن ذلك حديث المرء مع من حب فإن هذا الحديث متواتر وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسير سورة الشورى عند قوله يعني يستاجل بها الذين لا يؤمنون بها يعني عند ذكر الساعة يعني فإنه قال لما أتى بحديث هذا وقال انه حديث متواتر وكذلك حديث نظر الله رأى على مقالتي فإنه رواه أكثر من عشرين صحابيا وأنا ذكرتهم في رسالة دراسة حديثه طر الله رحمه الله سبحانه مقالة روات ودراية وذكرت العلماء الذين خرجوا حديثهم هو حديث متواتر ولا يوجد في الصحيحين يعني حديثه طر الله رحمه الله مقالة لا يوجد في الصحيحين ومع ذلك هو متواتر الاحاد السؤال على ما يطلق المحدثون أخبار الاحاد وما المراد بخبر الواحد لغة واصطلاحا الجواب يطلق المحدثون اخبار الآحاد على ما عدا المتواتر فالمشهور والعزيز والغريب يقال لها اخبار آحاد أخبار الآحاد والآحاد جمع أحد بمعنى واحد وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد وفي الاصطلاح ما لم يصل حد التواتر يعني هذه الاحاد الاحاد يعني ما عدا المتواتر احاد وهي ثلاث اقسام يعني الثلاث اقسام المشهور والعزيز والغريب ويقال لها الاحاد والاحاد جمع واحد والواحد يعني في اللغة يعني عن شخصا واحد وأما في الاصطلاح يعني ما لم يصل الى حد التواتر فيدفل في ذلك المشهور والعزيز والغريب لانهم لم يصل لحد التواتر يعني لم يصل, لم يصل يعني كلها لا تصل لحد التواتر فيقال لها أحد ثلاثه من هذه الاربعه يقال لها أحد والرابع هو المتواتر الذي يعني الذي هو متميز على غيره والذي يفيد اليقين نعم المشهور السؤال ما هو المشهور وما الفرق بينه وبين المستفيد ومثل للحديث المشهور في اصطلاح المحدثين وللحديث الذي اشتهر بالمعنى اللغوي وهو موضوع الجواب المشهور هو ما حصر طرقه بعدد معين فوق الاثنين والفرق بينه وبين المستفيد قيل هما مترادفان وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فالمستفيد ما كان العدد في ابتداء السند وانتهائه سواء والمشهور يشمل ما كان كذلك وما كان العدد فيه مختلفا ومثال الحديث المشهور في اصطلاح المحدثين حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث ومثال المشهور على الألسنة حب الوطني من الإيمان، فإنه حديث موضوع. ثم المشهور، المشهور، المشهور, هو المشهور تعريفه، وما الفرق بينه وبين المستفيض؟ المشهور هو الذي له روات يعني فوق الاثنين ولم يصل إلى حد التواتر، هذا هو المشهور. والفرق بينه وبين المستفيد قيل إنه مرادف للمستفيد وأنه لا فرق بينهما وقيل بينهما فرق وهو أن المستفيد أخصه من المشهور وهو أن يتفق الرواد أو عدد الرواد يعني في, في, في, في جميع الطبقات والمشهور يعني يشمل هو يشمل غيره يعني كذلك ويكون أيضا ما كان فيه تفاوت فإذا المستفيض يكون على هذا بينه المشهور عموم وخصوص مطلق يعني عموم وخصوص مطلق فيكون المشهور عام لأنه يطلق على ما اتحدى عدد الرواة في أثناء السند وعلى ما كان أكثر من ذلك المستفيض يكون خاصا بما اتحدى فيه العدد وعلى هذا فيكون يعني كل مستفيض المشهور وليس كل مشهور مستفيرا والحديث الذي يعني جاء من طرق متعددة فوق الاثنين هذا الحديث الذي هو المسلم سلم المسونة بلسانه ويده نعم والحديث الذي اشتهر على السنة هو موضوع حب الوطن من الايمان فإن هذا اشتهر على السنة ولكنه حديث موضوع فإذن الشهرة, الشهرة من حيث انه يعني اشتهر عند الناس ويعني يذكر على الالجنه ولكنه حديث موضوع العزيز السؤال ما هو العزيز لغة واصطلاحا ولماذا سمي عزيزا وهل هو شرط للصحيح او ليس بشرط وما ثمرة الخلاف وبما ترد على من زعم انه شرط البخاري وما الدله الجواب العزيز في اللغة النادر والقوي والشاق وفي الاصطلاح هو ما كان له طريقان وسمي عزيزا إما لقلة وجوده أو لكونه عز أي قوية بمجيئه من طريق آخر أو لمشقة الحصول عليه عند البحث عنه فتسميته بذلك إما لقوته أو ندرته أو مشقة الحصول عليه وليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لأبي علي الجبائي المعتزلي فقد زعم أنه لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان عزيزا جاء من طريقين على الأقل وثمرة الخلاف أن الغريب لا يكون صحيحا عند أبي علي لكونه قد جاء من طريق واحد ومن شرط الصحيح عنده أن يأتي من طريقين على الأقل أما عند غيره فيكون صحيحا لعدم اشتراط ذلك الشرط ويرد على من زعم أن العزيز شرط في الصحيح عند البخاري بالأحاديث الكثيرة التي أوردها البخاري في صحيحه وهي غريبة لم تأتي إلا من طريق واحد ومن أبرزها الحديث الذي صدر فيه صحيحه وهو حديث إنما الأعمال بالنيات ومثال العزيز حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ثم العزيز العزيز في اللغة يعني هو يعني ما كان نادرا أو يعني أو ما كان نادرا أو قويا أو شاقا وذلك بأن يعني يكون يندر وجود هذا قال عزيز, عزيز عزيز الوجود يعني نادر الوجود أو لقوته بكونه جاء من طريق واحد ثم جاء طريق ثاني وقواه لان طريق الثاني قوى الأول فيكون يعني عزة يعني قوية يعني بحيث أن يعني حصلت القوة من ضمام طريقه طريق إلى طريق ولهذا يقولون من عز بز يعني من غلب استلب يعني في قوة والثالث لمشقة الحصول عليه لأن الانسان اللي يبحث عن العزيز يشق الحصول عليه لأن ثلاثه فأكثر يعني موجود بكثرة والواحد يعني يوجد بكثرة لكن العزيز يعني كونه اثنين اثنين اثنين هذا يندر ويقل وقد ذكرت في الدرس الماضي انه, أنه نسب الى شيخنا شهد ازميل رحمه الله الذي كان يفتي في مسائل الطلاق وان المطلقين الذين يتون اليه منهم من يطلق طلقة واحدة وعلى السنة ومن هم من يطلق بالاعداد الهائلة يعني الغضب وما إلى ذلك وأما كونه يقول أنت طالق طلقتين فقط هذا يندر هذا نادر انه يوجد كون انسان يقول أنت طالق طلقتين بل إما يطلق وحده ولا يطلق بالمئات يعني بالآلاف يعني عند الغضب والعياد يقول له الاثنين يعني فيه الندرة يعني فإذا فيه الندرة وقوة ومشقة ندره لكونه يندر وجوده وقليل الوجود وقوة لكونه طريق جاء بعد طريق فصار قويا بالطريقين وشاقا عند البحث يصعب الحصول عليه يتعب الإنسان يبحث عن حديث ما جاء لما طريقين يعني فيناله فيناله مشقة يعني في ذلك هذا هو هذا شرط للعزيز للصحيح. وليس العزيز شرطه في الصحيح. أبو علي الجبائي المعتزل يقول من شرط الصحيح أن يكون جاء من طريقين. ونتيجة هذا معناه أن, أن... أن الذي جاء من طريق واحد مو مو صحيح. إذا جاء من طريق واحد. والمعروف عند العلماء أن... أن... أن الغريب أنه من, من قسم الصحيح. أنهما قسم صحيح ولهذا صحيح البخاري اجتمل على حديث عديده يعني ما جاءت لمطرق واحد ومنها أول حديث واخر حديث صحيح البخاري أول حديث من صحيح البخاري إنما على ذات النية فواه عمر عن رسول الله ما شاركه صحابي آخر حلقه وقى صليتي انفرد به عن عمر ما أحد شارك فيه رواي عن عمر عطم وقاص الليتي روى عنه محمد ابراهيم التيمي ما حد شاركه يحيى بن سعيد الانصاري روى عن محمد ابراهيم التيمي ما حد شاركه ثم كثر الاخذون بعد يحيي بن شعيد الانصاري كثرة الاخذون هذا غريب وهذا مثال في صحيح البخاري على هذا الحديث ما يكون صحيحا على طول الجبائي هذا وكذلك اخر حديث حديث كلمتان حبيبتان رحنان حبيبتان ألسان تقيدها في نيلان سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم فإنه فرض برويات عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وفرض عن روايته عن أبو هريرة أبو عمرا أبو أبو زرعة بن عمرو بن جرير وفرض به عن أبي زرعة عمرا بن طاقان وفرض به عن عمرا بن طاقان محمد بن فضيل بن الغزوان ثم كثر الآخدون عن محمد بن فضيل اذا فاتح الصحيح البخاري وخاتمته هما غريبان على قول الجبائي يعني ما ما يكون صحيحه ليس بصحيحه ليس بصحيحين نعم وبعده مثال العزيز مثال العزيز لا يؤمن لا يؤمن احدكم حتى, حتى اكون احب اليه والدي ولدي والناس يجعين لو جاء من طريقين نعم الغريب السؤال لا, لا, لا فيه البخاري ان ليس شرط البخاري الذي قال ويرد على من زعم ان العزيز شرط في الصحيح عند البخاري بالاحاديث الكثيره التي اوردها البخاري البخاري البخاري ليس عنده ان العزيز ما يكون من طريقين بل صحيح ما يكون من طريقين بل يكون ما جاء من طريقين وما جاء من طريق واحد وذلك ويرد على من قال ذلك بالحديث الكثيره هذه موجوده يعني في البخاري ومنها فاتحة البخاري وخاتمته أقرب مثال الفاتحة والخاتمة البداية والنهاية وفي حديث في الوسط في الحديث العلولة وهيبته وغيره من الحديث الغريب وفي حديث يعني جاء عن يعني بعض الصحابة يعني حديثهم مرتبوا ينقاتل الناس حتى يشتد إلا لها إلا الله فإنه يعني من من حديث ابن عمر يعني يعني يعني جاء يعني مطرقا واحد وقال وقد خلى منهم سيد الإمام أحمد الحافظ وقد خلى منهم سيد الإمام أحمد على ساعته وقد خلى منهم سيد الإمام أحمد على ساعته نعم الغريب هو السؤال ما هو الغريب لغة واصلاحا ومثله الجواب الغريب لغة فعيل من الغربة وهي النزوح عن الوطن وفي الاصطلاح ما كان له طريق واحد ومثاله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يجعله كثير من المصنفين في الحديث يجعله كثير من المصنفين في الحديث فاتحه كتبهم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن من الاعمال بالنيات الحديث نعم الغريب في اللغة هو النزوح عن الوطن الإنسان في بلد ليس بلده قال غريب إذا كان في بلد في غير بلده نزح عن بلده إلى بلد آخر يقال غريب هذا في اللغة وأما في الاصطلاع يعني ما يرويه شخص واحد ما يرويه أو روايته يكون فيه شخص واحد يعني يكون من على الاصطلاع شخص واحد ولو كثر بعد ذلك لاقيدون مثل الحديث الذي ذكرنا في المقارنة الفضائية والنهاية يعني كثرة في أثناء السناد كثرة لاقيونه عن يعني آخر يعني بعض رواته ويكونوا عالية يعني وما فوقه يكون فردا يعني غريبا يعني ما جاء له واحد فلا يلزم أن يكون في جميع السناد وإن يكون في بعض السناد. فإذا كان الصحابي مثل واحد وكذلك التابعي واحد هو قريب ولا يلزم أن يكون من أول الإسناد إلى آخره يعني مثل مثل هذين الحديثين فإنهما قريبان لأول البخاري وخاتمته ولكنه في الآخر يكثر الرواة ولهذا البخاري روى الحديث عن عدد من شيوخه حديث كلمتان حبيبتان الرحمن ذكره عن عدد شيوخه وكذلك حديث ان إنما العلمانيات ذكروا في مواضع عن عدد مشوقة عن عدد مشوقة يعني فال فال تكون تبدأ من اعلى وقد تنزل كثيرا وقد لا تنزل كثيرا وهذا يقال له يقال له يعني يقال له غريب يعني هو الذي جاء من طريق واحد إيش بنا الغريب لغة واصطلاحا ثم مثاله فقط نعم. تقسيم الخبر إلى مقبول ومردود السؤال اذكر أقسام الخبر من حيث القبول والرد ولمن قسمت اخبار الآحاد إلى القسمين في ذلك الجواب الخبر المتواتر مقبول قطعا وأما الآحاد فمنها المقبول ومنها فمنها المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور وهو الذي ترجح صدق ناقله ومنها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به وقد قسم المحدثون الاحاد إلى قسمين الى القسمين اللذين هما المقبول والمردود ليتوقف الاستدلال بها على البحث أو لتوقفه، لتوقفه، لتوقف. نعم، لتوقف الاستدلال بها عن البحث عن أحوال روايتها، نعم، يعني إلا الحدث، إلا الح، الأخبار لاحاد تنقسم إلى مقبول ومردود، أما المتوتر فهو مقبول قطعا ما في تردد ولا يعني مجال لكونه يقده فيه أو يتكلم فيه، وإنما الفلاسفة لاحاد التي هي المشهور والعزيز والغريب. فإن هذه يعني يكون فيها المقبول وهو الذي يترجح صدق ناقله ويكون يعني يصح ويقبل الحديث وقد جاء مطرق ثلاث أو مطرقين اثنين أو مطريق واحد وقد تكون هذه الطرق يعني ضعيفة ولا يعول عليها فيكون مردودا فإذا البخاري المتواتر لا مجال يعني ما يوصف إلا بالقبول ما فيه إلا قبول وأما لحات فيها المقبول وفيها المردود وذلك أنه يبحث عنها فيتبين نتيجة البحث وتوقف على معرفة أحوال الرواة إلى أن يكون يعني الحديث يعني صحيحا أو مقبولا أو مردودا يعني مقبولا يكون صحيحا أو حسنا او مردودا بان يكون ضعيفا يعني فلا, فلا, فلا, فلا يحتج به الخبر المتواتر مقبول قطعا واما الاحد فمنها المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور وهو الذي ترجح صدق ناقله يجب, يجب العمل به يعني وترجح صدق ناقله مدامنا صح يعني صح وثبت بان كان صحيحا او حسنا فانه يعول عليه وقد قيل انه يفيد الظن وهذاك السيئه ولكن المقصود من ذلك الظن الغالب وليس معنى ذلك أنه يعني يشك فيه بل يجب العمل به في العقائد ولا والاداب والمعاملات والعبادات وغير ذلك ومنها المردود وهو الذي لم يترجع صدق المصبر به وقد قسم المحدثون الآحد إلى القسمين الذين هما المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها البحث عن أحوال رواتها ليتبين به القبول والرد يعني الأحوال الرواة من ناحية الثقة والعدالة أو غيرها ومن حيث الاتصال والانقطاع يعني وغير ذلك إفادة الاحاد العلم النظري سؤال اذكر شيئا من القرائن التي اذا احتفت باخبار الاحاد افادت العلم النظري على المختار عند المحدثين وما الذي تفيده اخبار الاحاد وما الفرق بين العلم اليقيني والعلم النظري الجواب خبر الواحد يفيد الظن وقد يفيد العلم النظري إذا احتفت به القراء ومن تلك القراء ما يلي أولا أن يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديثا مما لم يبلغ حد التواتر فإن ذلك قرينة قوية كافية لحصول العلم النظري وهذه القرينة هي جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول ثانيا أن يكون الخبر مشهورا أقرأ الأولى السؤال هذا السؤال أذكر شيئا من القرائن التي إذا احتفت بأخبار الآحاد أفادت العلم النظرية على المختار عند المحدثين وما الذي تفيده أخبار الآحاد؟ وما الفرق بين العلم اللقيني والعلم النظري الجواب خبر الواحد يفيد الظن وقد يفيد العلم النظري إذا احتفت به قرائن ومن تلك القرائن ما يلي واحد أن يخرج البخاري ومسلم في صحيحيه ما حديثا مما لم يبلغ حد المتواجد فإن ذلك قرينة قوية كافية لحصول العلم النظري وهذه القرينة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 والعلم اليقيني هو الضروري الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه والفرق بينه وبين العلم النظري أرف أن اليقيني يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة واليقيني يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم مبارك على أبي رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك